عن بعض الشباب وهم يسألون عن رأيهم في الدستور ولماذا قالوا لا طيب على أي حال بعد قبل أن تخرج النتيجة قبل أن تخرج قبل أن تخرج ومنذ الصباح الباكر بل قبل الانتخابات قال بعض المعارضين لن نعترف بالنتيجة إذا جاءت النتيجة بنعم لن نعترف به وهذا دستور باطل باطل باطل إذا الشعب جاءت إرادته بأغلبية مع الدستور نحن ضد إرادة هذا, هذا الشعب أي دكتاتورية وأي قمع وأي قهر أمر عجب قبل الانتخابات قالوا لا وبعضهم قبل أن تبدأ الانتخابات قالوا مزورة يا عم لسه نبتدأتش قالوا مزورة وبعضهم مع الساعات الأولى من يوم الاستفتاء بالأمس قالوا هذا الاستفتاء باطل وهذه الانتخابات باطلة ليه؟ لأن المشرفين على الاستفتاء معظمهم ليسوا من القضاء معظم اللي بيشرفوا في اللجان معظمهم ليسوا قضاء ليسوا قضاء يعني الشرطة وقفة تحت في اللجنة والجيش بيحيط باللجنة من كل مكان وواحد بلغ من الجرأة أنه يعد من الشرطة ومن الجيش ويدخل في اللجنة ويقول ويعني يقول أنا قاضي وهو ليس بقاضي هذه شائعة قال بعضهم إن المشرفين على الاستفتاء معظمهم ليسوا من القضاء ولذلك رد رئيس اللجنة الانتخابية مستشار زغلول البلشي على هذه الفرية وهذه الأكذوبة وهذا الافك وهذا البهتان الذي قاله بعض الإعلاميين المعروفين بمواقفهم أرجو من الأستاذ ياسر يعرض لنا شيئا من مقطع سيادة المستشار زغلول البلشي سيد مشار أولا حدقا قلتلي ان انت وغيت بانه الناس تسيب حصار المحكمة الدستورية بس لسه المحكمة محاصرة حتى الان لا يا باشا ما مش محاصرة ولا حاجة لا خلاص مش فعلا طيب لا مش محاصرة ولا حاجة والكلام ده من فاعة ما قلتلك وستكت الحصار بقى انت خلي بالك يا سيد مشار نقلو على الجنب التاني يعني ما ينقلو عنه وقفين في الشارع بقى نها يعني المهم انهم أتركوا الحساب من حاليا المحكمة يعني الوقت المحكمة الدستورية العليا ليست محاصرة لا ليست محاصرة خال ليست محاصرة خال لا أنا في مقطع آخر هو بيسأله بيقوله بيقوله اللي بيشرفه على اللجان ليسوا من القضاء انا أريد أن أسمع عرضه لعله عندكم إن شاء الله موجود نرجو يا أستاذ ياسري عرضه لنا إن شاء الله طيب على أي حال من الخيوط الأولى من من الساعات الأولى للنهار بالأمس بدأت حرب الشائعات ومن قبلها حرب ضروس ورق بتوزع في اشارات المرور لا للدستور ليه عشان كذا وكذا وكذا وكذا وضعوا فيها أشياء ليست في الدستور أصلا افتراء وأكاذيب وإذا أخذت ورقة وسألت الذي يعطيك إياها طب أنت قرأت الدستور؟ يقول لك لا طب انت قلت لا ليه يقول لك عشان كذا وكذا طب الكلام ده فين في الدستور يقول لك ما عرفش مش موجود أوهام أساطير بعض رجال الإعلام حقيقة غسلوا أدمغة الناس وزوروا كثيرا وزيفوا كثيرا وأثاروا شائعات كثيرة كثيرة منها شائعة ما فيش إشراف قضية على الدستور اتنين قالوا والله الحبر الفسفوري اللي موجود في لجال الانتخابات حبر فسفوري فاسد حبر فسفوري فاسد على الرغم من أن هذا الحبر المستخدم في عملية الاقتراع تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وهو هو نفس الحبر الذي استخدم في كل الانتخابات السابقة في الاستفتاء السابق وفي انتخابات البرلمانية السابقة وانتخابات الشورى وانتخابات الرئاسة هو هو ثم قال بعضهم إن البطاقات التي يأخذها الناس ويعني وي يؤشرون عليها بالموافقة أو بالرفض معظم البطاقات غير مختومة برضو المستشار زغلول البلش رد على هذه الافتراءات الأي أي بطاقة غير مختومة القاضي يوقع عليها فقط وتعتمد ونحن شاركنا والحمد لله قال بعضهم إن بعض القضاء كانوا يتعمدون التأخير والزحام عظيم ويقولك في بعض المناطق الريفية اللي تبعهم الناس بتخش بسلاسة والعجلة دائرة وموضوع ينقضي بسرعة إنها في اللي جان في مصر الجديدة مثلا في المشعارة في المانيال مثلا في كذا في كذا يقولك بيتعمدوا التأخير طيب الانتخ... الاستفتاء امتد ساعتين من سبعة لتسعة ومن بعد تسعة من تسعة لإحداشر وأنا كنت أمر بقدر الله في طريقي على بعض اللجان بعد الساعة الثامنة والتاسعة والله يمرت على لجنتين لم أرى أحدا بالخارج خالص بل على الهواء مباشرة كانت بعض اللجان تجلس يجلس فيها القاضي ومعه من يساعده على الهواء مباشرة بالنصف ساعة والساعة لا يدخل عليهم أحد هذا في الأوقات المتأخرة عشرة بالليل وتسعة بالليل فكل هذه شائعات أنا بقول بقى أكبر دليل على ان هذه الانتخابات كانت نزيهة ونظيفة وشريفة النتيجة التي خرجت بها 57% وافقوا على الدستور و43% لم يوافقوا وأتقول لي مش نزيهة ولسه هتقول لي مزورة يا أخي أين حمرة الخجل؟ يا أخي رحم الله زمان تلت تسعات تسعة ولما كان النظام السابق بيتواضع أحيانا كان بيأخذ له تسعة وتسعين في من عشرة وستة من عشرة بأن يا راجل سبعة وخمسين في المية ضد الدستور وتقول لي في, دستور وتقول لي في تزوير أين حمرة الخجل يا عباد الله وبعد وبعد بلدنا في الأيام الماضية تحت الحصار حصار من من حصار من بعض الإعلاميين والسياسيين الذين يطلون علينا بالأكاذيب من شاشات الفضائيات أو الفوضويات ومن خلال الانترنت والشبكة العنكبوتية ومن خلال الجرائد يطلون علينا بوجوه كالحة يكذبون ويوثرون الهلع بين الناس ويفطرون ويفطرون مصر تحت الحصار في المساجد ناشطة اسمها من غير ذكر اسمها خصارة نذكر اسمها في هذه القناة كتبت على صفحتها هيا لننزل خطيب الجمعة من على المنبر لو تكلم في السياسة لو قال للناس قلوا نعم نحن في, في زمن يراد فيه إسقاط الهيبة إسقاط هيبة الرئيس بمحاصرة قصر الرئاسة إسقاط هيبة المسجد بالتجرؤ على العلماء وعلى الخطباء في يوم الجمعة وفي دروس العلم إسقاط هيبة المسجد بمحاصرة بعض المساجد مين انت؟ شابة لا تعرف ربما كيف تتوضأ تقول لك حملة أنزلوا خطيب الجمعة من على المنبر إذا قال الناس كلوا نعم أو قال اختاروا ما تختارون ثم بدأ يبقى. سبحان الله إلى هذا المدى أنا قلت في هذه القناة منذ أسبوعين يعني قبل هذا الاستفتاء أصلا منذ أسبوعين الأحد الماضي قبل الماضي قلت يا خطباء الجمعة حتى قبل ما يخرج قرار وزير الأوقاف قلت يا خطباء الجمعة كلموا الناس في أمور دينهم ودنياهم ولا تفرضوا على الناس شيئا انصحوا لكن السؤال هل يجوز للشيخ إذا سئل رأيك يا شيخنا نقول نعم أو نقول لا هل يجوز له أن يقول قلوا نعم وفي المسجد نعم يجوز يقول لك الله هو الجميع ماله هو الشيخ ماله بالسياسة آه ما هي دي بقى فصل